واذ ق ا ل ا ل طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره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 وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا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 وقذف ََََ في ِ قلوبهم ُُُِِ الرعب َُّْ فريقا ًَِ تقتلون ََُُْ وتاسرون ََ أ َُ فريقا ًَِ واورثكم َ أ ََُْ أ َ ر ْ ض َ ه ُ م ْ وديارهم ََُِْ و َ أ َ م ْ و َ ا ل َ ه ُ م ْ وارضا َ أ لم َْ تطئوها ََ وكان َََ الله َُّ على ََ كل ُِّ شيء ٍَْ قدير ًَِ ا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 يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 واذكرن َُْْ ما َ يتلى َُ في ِ بيوتكن َُُُّ من ِْ آ ي َ ا ت ِ الله َِّ و َ ا ل ْ ح ِ ك ْ م َ إ ِ ن َّ الله ََّ كان ََ لطيفا َِ خبيرا َِ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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات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 فلما قضى زيد منها وقرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وقرا وكان امر الله مفعولا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 وما ملكت يمينك مما أ ف ا ء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك و ا م ر أ ة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي وامراه مؤمنه إ ن وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 إ ل ا أ ن يؤذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين إ ن ا ه ولكن إ ذ ا دعيتم ف د خ ل و ا ف إ ذ ا ط ع ن ت م فانتشروا, فانتشروا ولا م س ت أ ن س ي ن لحديث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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أ ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون و ا في المدينه لنغرينك بهم, لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين أ ي ن م ا ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا